الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زال الحديث متصلا هذه الآية الكريمة آية الدين قد تحدثنا عن جملة مما ذكره الله تبارك وتعالى فيها بقي الحديث عن قوله تبارك وتعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم في قوله تبارك وتعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله بعد كل هذه التوجيهات التي سمعنا في هذه الآية الكريمة ينهى ربنا تبارك وتعالى عن ترك الكتابة سواء كان ذلك الحق صغيرا أو كبيرا وهذا كله يدل كما أشرت في أول الكلام على هذه الآية على العناية التامة بمصالح المسلم أن الله تبارك وتعالى قد وجه هذه التوجيهات لحفظ ماله والاحتراز يؤخذ من هذا أن الله تبارك وتعالى لا يضيع عبده المؤمن يوم القيامة عند استداد الهول كما أنه لا يضيع عبده المؤمن في هذه الحياة الدنيا فالمؤمن أعظم حرمة عند الله تبارك وتعالى من ماله كما ذكر هذا المعنى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وقوله تبارك وتعالى ولا تسأم أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله لاحظ هنا نهى عن استآمة لا يحصل استثقال أو ملل من كتابة شيء من ذلك ولو كان صغيرا فنهى عن السآمه والسآمة أمر يقع في نفس الإنسان من غير قصد لا يستطيع الإنسان أن يدفع السآمة عن نفسه إذا وقعت لأن مثل هذه الأمور لا يقصدها الإنسان ولا يجلبها وإنما تتسلل إلى نفسه بغير طلب فكيف نهى عنها والله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهذا خارج عن مقدوره قل لا تسأم مثل هذا يجاب عنه بالقاعدة المعروفة عند أهل العلم قد ذكرتها في بعض المناسبات وهو أن خطاب الشارع إذا توجه إلى المكلف في أمر لا يدخل تحت قدرته فإنه ينصرف إما إلى سببه وإما إلى أثره إما إلى السبب وإما إلى الأثر هنا ولا تسأم السآمة ليست بيد الإنسان ولا تسأم. فهنا يتوجه إلى الأثر أثر السآمة ما هو ترك الكتابة فيكون النهي عن أثرها وهو ترك الكتابة وهذا كقوله تبارك وتعالى في آية النور في سورة النور في آية الجلد للزنات فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لاحظ ولا تأخذكم بهما رأفة الرأفة أرق الرحمة رحمة رقيقة لا تأخذكم بهما رأفة الرأفة ليست بيد الإنسان الرحمة ليست بيده فحينما يرى هذا يجلد قد يكون ضعيفا أو امرأة قد يعطف عليه يشفق عليه يلين قلبه له يرق يرحمه لما يراه يبكي ويتألم فهل يؤاخذ على هذه الرحمة؟ الجواب لا لأنها ليست بمقدوره ليست بيده إذا ما محمل قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة هنا يتوجه إلى الأثر ما أثر هذه الرأفة؟ إسقاط الحد أو تقليل العدد بدلا من مئة عشر مثلا أو النصف أو تخفيف ذلك من جهة الصفه أن يضرب ضربا تحلت قسم فهذه ثلاث صور إسقاط أو تقليل أو تخفيف ولا تأخذكم بهما رأفه فهو نهي عن الأثر وأحيانا يكون النهي عن السبب وأحيانا النهي عن السبب والأثر يعني في قولي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا الحسد يقع في نفس الإنسان من غير إرادة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه يكبته واللئيم يبديه فهنا لا تحاسد، الحسد ليس بيد الإنسان يرى شيئا فقد يقع في قلب الحسد بين الأقران بين المتنافسين ونحو ذلك فهنا يمكن أن يحمل على الجهتين السبب وهو أن ينظر إلى موجب الحسد فيعمل بمقتضى ذلك بما يدفع عن الحسد أن هذا قدر الله وأرزاق الله وعطاؤه لحكمة وعلم بالغين فيندفع الحسد لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومن جهة الأثر لا يصدر عنه شيء تجاه هذا الإنسان المحسود يتكلم فيه يسيء إليه يوصل إليه الأذى بأي طريق كان من أسباب أو عفوا من شروط التوبة المعروفة الندم الندم أن يندم على الذنب هذا الندم قد يقول قائل لا يملك الندم قد يقع في قلبه الندم على خسارة أو غير ذلك والناس يواسونه ولا يستطيع دفعه وقد يريد الندم ولا يحصل فهذا الإنسان الذي عصى الله واقع شهوة تميل إليها نفسه يريد أن يندم لا يندم لا يتحقق له هذا الندم فهنا يقال يتوجه إلى السبب ما الذي يجب له هذا الندم أن يتذكر أنه عصى الله عصى العظيم الأعظم وأن الله يراه وأن الملك قد كتب ذلك فإذا استشعر هذا حصل له الندم كما لو قيل له حينما عمل هذه المعصية بأن هذا قد صور كم يرفوق وأنت لا تشعر وأن ذلك قد سجل ماذا الذي يحصل عند هذا الإنسان؟ تحول اللذة إلى تنغيص وألم لو قيل له بأن هذا الطعام المحرم الذي أكلته قد وضع لغيرك حيث جعل فيه السم الفتاك لأنه مباشرة سيشعر بألم في جميع جسمه وتنتهي هذه اللذة أو هذه المرأة التي وقعها حرام أنها مصابة بمرض نقص المناعة مباشرة الجسم من أوله إلى آخره يتألم ويشعر بحرارة حرقه ذلك فهنا لماذا لأن النظر إلى موجب أمر يوجب الندم والحسرة وهكذا فهنا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولاحظ أنه قدم الصغير قبل الكبير قدم الصغير لأن الصغير الناس لا يعتنون به ولا يعبؤون به فقدمه هنا تأكيدا على كتابته فهذا حق لا يضيع وكذلك أيضا للتدليل على العموم الصغير صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذكر الكبير كان يمكن أن يقال بأن ذكر الصغير يغني عن ذكر الكبير إذن من باب أولى الكبير لا أو كبيرا أن كل واحد منهما يطلب كتابته فذلك لعموم الحقوق فإن هذا الشيء الصغير أو الذي لا قيمة له قد يكون عند بعض الناس له قيمة ومعلوم أن الناس يتفاوتون في مثل هذه الأمور لا سيما من كان قوته أو ماله أو ما في يده أو شيء قليل فالغالب أن مثل هؤلاء يحاسبون على الشعرة والشعيرة ولذلك تجد التعامل مع كثير من الناس الذين لربما يكون من هؤلاء يحصل به من الإزعاج والتعب والعناء ليس الجميع لكن كثير يحصل فيه من المعاناة ما لا يحصل مع غيرهم حينما تكون مثلا. حملة حج زهيدة قريب من سعر التكلفة ويأتي أناس من لا يستطيع إلا هذا أو لا يحاسب قد يحاسبه كثير منهم على أتفه الأشياء على أتفه الأشياء حسابا عسيرا وقل مثل ذلك شراء أشياء يسير أشياء حقيرة لا قيمة لها قد تجد المفاصلة والمخاصمة على الشعره الشعيره فعلى كل حال ما لا شأن له عند قوم قد يكون له شأن عند آخرين. فالكتاب هي الحل. ولو سألتم في المحاكم عن القضايا التي ترد، القضايا التي تعرض، القضايا من المشكلات هي قضايا القضايا تافهة، يخيل إليك أن بعض الناس إنما يريد الخصومة. فعلى كل حال، هذا بالنسبة لقضايا التي فيها خصومات. لاحظ بخلاف اللقطة، اللقطة لا تعرف إذا كانت همة أو الناس لا تتعلق بها. وسط ليس الناس اللي. ولا الذي في حال من الشدة والفقر يبحث عن الهللة لا أوساط الناس فلو قدر مثلا هذا الكعس مثلا بعشرة ريالات وجد في الطريق وجد في مكان في حديقة لك أن تأخذه لماذا لأن همت أوساط الناس لا تتبعه خمسون ريال ملقات في حديقة في طريق في مكان لك أن تأخذها ولا تحتاج أن تعرف لماذا لأن همت أوساط الناس؟ لا تتبعوا ما معنى همة أوساط الناس بمعنى لو وصل لو انتقل لو ذهب إلى بيته ثم اكتشف أنه ضاعت منها هذه الخمسون هل يرجع يبحث عنها أوساط الناس الجواب لا ولا المئة وهذه قضية تختلف من مكان لآخر من زمن لآخر فالمقصود أن العرف الغالب همة أوساط الناس فإذا كانت لا تتبعها فلا تحتاج أن تعرف لماذا ما الفرق هنا هنا في طرف آخر يمكن أن يخاصم على أتفه الأشياء وحق لمعروف لمعين بينما اللقطة لو أراد أن يعرف هذا لربما يظهر عليه من التكاليف في التعريف سنة كاملة ما لا يستحقه هو هذا نقول أعلم في الجريدة على خمسين ريال على مئة ريال أعلم في الصحيفة وتذهب إلى هذه المحلات أو والحديقة أو وكل يوم تأتيهم أو كل أسبوع أو نهاية أسبوع اليوم الذي وجدته فيه يوم الجمعة وتقول من فقد شيئا وتعلق أوراق من فقد مالا فليتصل على هذا الرقم المئة ما تسوى فهذا فرق هناك لا يوجد طرف آخر في اللقطة يخاصم محدد معلوم فهنا الحال تختلف في آية الدين وقوله تبارك وتعالى ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهاده وأذنى أن لا ترتابوا أقصط عند الله هذا يدل على أن العدل يتفاوت في عدل واجب وفي كمال العدل كمالات تتفاوت اقسط أفعل تفضيل يعني اكثر قسطا والقسط هو العدل اقسط عند الله اعدل عند الله واقوم للشهاده اقوم للشهاده هذا يدل على أن الشهادات ايضا تتفاوت فهناك شهاده مجروحه وهناك شهاده قيمه وهناك شهاده اقوم اقوم للشهاده فاذا كان ذلك مكتوبا سواء كان صغيرا أم كبيرا فإن ذلك أدعى لضبطه فلا يحصل شطط ولا يحصل تعدي من أي طرف على حق الآخر وهكذا وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا أدنى ألا ترتابوا يعني أقرب إلى الضبط والبعد عن أسباب الريب والشك سواء كان ذلك في مقدار الدين أو كان ذلك في أجله أو غير ذلك مما قد يقع فيه إلى قد يقول أنت أعطيتني ياهبة أنت قلت لي انك محلل أنت قلت لي من عسرك إلى يسرك أنا ذكرت لك حينما أخذته منك أني قد لا أستطيع الوفاء به فقلت لي في حل اكتب, اكتب هذا الدين من أجل أن لا يقع تجاذب إشكالات وأنا فهمت كذا وأنت فهمت كذا لا أنت قلت لي كذا وأنا أتذكر جيدا أنك قلت أنت مسامح أنحو ذلك وهذا ينكر هذا ينكر مقدار هذا الدين ما مبلغه. هو. بعض هذا أعطيتني مساعدة وبعض هذا كان دين أنا هذا يقول أنا وهذا يقول أنا يكتب هذا ويضبط ولا داعي أتذكر لا أنا أتذكر كذا هذا التذكر مجرد التذكر لا يثبت به حق كذلك أيضا هذا يؤخذ منه أدنى أن لا ترتابوا البعد عن كل سبب يوقع في الريب نتخذ من الإجراءات ما يقطع أشتاب الشكوك فهنا ذكر هذه الأمور الثلاثة فائدة ما ذكر في أمر الدين أقصد عند الله أعدل عند الله واقوم للشهاده وأقرب لدفع الريب فكل واحدة تكفي للتحضير لكتابة الدين وتوثيقه فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور جميعا ثم هنا استثنى قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فلا جناح عليكم في هذه الحال بعدم الكتابة هنا لا يجب عليكم ولا يلزمكم ولا حاجة للكتابة وذلك أن ذلك مما لا يحصل به التباس في هذه الحال وليس عليكم جناح ألا تكتبوها معاطات مباشرة بخلاف الذي يمضي عليه زمان ويحصل معه النسيان ونحو ذلك كذلك أيضا في قوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم يدل على أن الأصل في التجارة الإدارة ولهذا يسميه بعض الفقهاء كما جاء عند مالك رحمه الله وغيره التاجر المدير هذا المال الذي يدار كيف يزكى رون التاجر المدير يعني هو الآن عنده نقود اشترى بعد أسبوع هذا هذه السلعة ثم باعها ثم اشترى هذه السلعة ثم باعها ثم اشترى هذه السلعة ثم باعها متى الحول كيف يحسب الحول؟ يحسب منذ أن ملك الأصل المال فحيث تحول مرة في سيارة ومر في مواد غذائية ومرة في أدوية ومرة في عقار. فهذا التاجر مدير رأس المال الأصل حينما ملك المال هو بداية الحول أصل المال فحينما تكرر هذا المال بسلع متنوعة لا يؤثر هذا لا ينقطع به الحول تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها ونرفع الحرج ليس عليكم جناح مفهوم المخالفة أنه إن لم تكن حاضرة فعليكم جناح والجناح والإثم فهذا يمكن أن يستدل به من يقول بأن الكتابة واجبة كتابة الدين وكما ذكرنا أنه قول لطائفة من أهل العلم لكن ذكرنا القرائن والأدلة التي تدل على عدم الوجوب وأشهد إذا تبايعتم أشهدوا إذا تبايعتم فعلقه بهذا الشرط فيدل على أن الإشهاد يكون حال التبايع لا يكون قبله ولا يكون بعده وإنما يكون عند العقد قبله العقد لم يتم وإذا كان بعده قد يتغير المبيع وقد يعني يشهدون على ماذا على شيء قد تغير وقد أيضا يختلفون بعده وهذا التغير أيضا قد يكون في صفته أو يكون في القيمة يعني اشترى هذه الأرض ثم أراد أن يشهد بعد شهر وإذا هي بنصف القيمة أو تكون الصفة تغيرت هذه الأرض صارت مزرعة أو بناها صارت بناية وأراد أن يشهد ونحو ذلك فعلى كل حال يكون ذلك حال التبايع ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم كما ذكرنا من جهة التصريف للفظة يضار بأنها تحتمل أن يكون الضرر صادر من الكاتب أو الشهيد إذا ذاك الذي يحتاج إلى الشهادة أو الكتابة فيستغل يبتز بسبب هذه الشهادة أو الكتابة وكذلك قد يكون الضرر واقعا على الكاتب أو الشهيد من قبل هؤلاء الذين يطلبون الكتابة أو الشهادة. فنها عن الضرر والقاعدة المعروفة المقررة في الشريعة وهي من القواعد الخمس الكبرى أنه لا ضرر ولا ضرار وما يتفرع عنها من قواعد الضرر يزال ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهنا نهي عن المضارع سواء صدرت عن الشاهد أو الشهيد أو كانت صادرة عمن يطلب الكتابة أو الشهادة والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة كما ذكرنا فتكون هذه اللفظة تدل على المعنيين معا وهذا كما ذكرنا في قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا يقع الضرر على هذا ولا هذا وكذلك أيضا في قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد هذا نهي والأصل أن النهي للتحريم فيحرم الحاق الضرر بإشهاد أو الكاتب أو أن يلحقهم الضرر بغيرهم بسبب هذه الكتابة والشهادة وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وهذا يدل على أنه محرم أيضا يعني النهي للتحريم كذلك وصف ذلك بأنه فسق والفسق والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى والفسق حرام فسق والمعصية سواء كانت كبيرة أم صغيرة وله آثار تترتب عليه وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أي واقع بكم توقف عند هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداتا مهتدين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أذا يقول رجل يأم يا المصلين في مسجد ليس في اعتكاف ويريد أن يعتكف في مسجد آخر فهل خروجه لأداء الصلوات في ذلك المسجد يقطع اعتكافه وهل يجدد النية كل ما خرج ورجع بعض العلم يصحح الاشتراط ويحتجون بمثل إن لك على ربك ما اشترطت لما قالت إني أجدني شاكية يعني مريضة السؤال ممن يريد النسك فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لكن هذا في النسق في الحج والعمرة فأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة شاكية فهل يقاس الاعتكاف عليه لعموم قوله فإن لك على ربك ما اشتردت بعضها للعلم قاسه وقال هذا عام للإنسان على ربه ما اشترط وبعضهم قال لا يقاس ولا قياسة في العبادات ولم ينقل شيء من هذا بشأن الاعتكاف فالخروج يقطعه خروج لغير حاجة الإنسان كالطعام والشراب وقضاء الحاجة فإنه يقطع الاعتكاف وهذا الذي عليه الجمهور ولهذا أنا أقول مثل هذا الإمام لو أنه يعتكف في نفس المسجد ثم ان خرج للصلاة بهؤلاء فيقال اعتكافه ينقطع على الأرجح والله أعلم فإذا رجع جدد النية استأنف اعتكافا جديدا والاعتكاف كما ذكرنا في دروس آيات الصيام تكلمنا عن الاعتكاف بأن الراجح أنه المكث الطويل يعني لا يشترط يوم وليلة المكث الطويل فهذا الذي يجلس من بعد التراويح إلى وقت العشاء هذا مكث طويل فإذا خرج لصلاة التراويح به من قطع اعتكافه ثم يستأنف إذا رجع واعتكافه الذي مضى صحيح وهكذا لكن لو بقي في المسجد الذي يصلي فيه فهذا أفضل والله أعلم السلام عليكم